الله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين أما بعد قال الملك رحمه الله تعالى ونفعنا به ثم قال خاتمة قال وخطأ البرهان حيث وجد في مادة أو صورة فالمبتدا يعني الخطأ في البرهان في القياس نعم قد يكون إما في مادة القياس أو في صورته يعني هيئته فالمبتدا يعني الأول الخطأ في المادة في مادة القياس في اللفظ قد يكون الخطأ بسبب اللفظ كاشتراك أو كجعل ذا تباين مثل الرديف ماخذا يعني يكون في الفاظ القياس في مقدمات القياس لفظ مشترك لفظ مشترك لا ندري ما هو المعنى المراد او كجعل ذا تباين مثل الرديف يكون هناك معنيان متباينان يختلف احدهما عن الاخر فيجعل القائس هذين اللفظين كالمترادفين وهما في الحقيقة ليسا مترادفين وفي المعاني يعني الخطأ في المعاني بسبب المعاني لا بسبب اللفظ لالتباس الكاذبه بذات صدق فافهم المخاطبة يعني قد تكون هناك مقدمة كاذبة تلتبس بمقدمتين صادقة فتكون النتيجة خاطئة كمثل جعل العرضي كالذاتي صفة عرضية يجعلها كالصفة الذاتية فذلك لا يصدق او ناتج احدى المقدمات يجعل الناتج هو احد المقدمات يعني احدى المقدمات هي نفس الناتج مع ان علمنا ان القياس ينبغي ان تكون النتيجة قولا اخر غير يعطينا معنا زائدا غير ما أعطانا إياه المقدمات والحكم للجنس أيضا هذا من جملة إيش ما يسبب الخطأ والحكم للجنس بحكم النوع يعطي الجنس حكم النوع نعم الإنسان حيوان ناطق الإنسان نوع فيقول كل حيوان ليس كل حيوان ناطق فاعطى الجنس اللي هو الحيوان حكم النوع نعم والحكم للجنس بحكم نوعي وجعله كالقطعي غير القطعي نعم. معنى من المعاني غير قطعي يجعله مثل المعنى القطعي فيكون النتاء الناتج خاطئ والثاني ثاني يعني بسبب الصورة قال الخطأ في المادة أو في الصورة يعني الهيئة هذا الثاني كالخروج عن أشكاله نعم يخالف الأشكال الأربعة التي تكلم عنها من أشكال القياس وترك شرط نتج من إكماله يعني حين يخالف الشكل فيترتب على ذلك أن لا ينتج هذا القياس اقول الواجب في صحة النتيجة الاحتراز عن الخطأ في القياس حتى تكون النتيجة صحيحة يمغي ان تحترز من ان تقع في خطأ في مقدمات القياس والخطأ تارة يكون من جهة مادة القياس وتارة من جهة صورته والاول بالمادة اما من جهة اللفظ او من جهة المعنى اما من جهة اللفظ فكاستعمال اللفظ المشترك في القياس عرفنا اللفظ المشترك الذي وضع لمعاني متعددة نعم فلا يعرف المعنى المراد الا بوجود قرينه نعم قال فيشبه المراد او يشبه المراد بغيره فيشبه المراد بغيره يعني عللها ان حاطت لعلها فيشتبه نعم فيشبه فيشبه يعني يلتبس يلتبس المراد بغيره فلو كانت كلمه فيشتبه يعني عللها اولى فيشتبه المراد بغيره يعني هذه الكلمتين يراد بها هذا المعنى ويراد بها هذا المعنى فيا ترى اي المعنيين اراد في القياس كقولك هذه عين اي شمس يعني تقول هذه عين وتقصد انها شمس نعم وكل عين اي تنبع الماء او تنبع الماء نعم سياله يعني قال هذه عين وقصد بالعين الشمس قال وكل عين سيالة وقصد بالعين التي تنبع, أو تنبع الماء التي ينبع الماء منها هنا اختلف اختلفت المقدمة الاولى عن المقدمة الثانية ينتج هذه سيالة الشمس ولهذه سيالة ايه سيالة بالنسبة للضياء لكن ليست بالنسبة للماء فمن اين جاءت النتيجة خاطئة لأن استعملنا لفظ مشترك في القياس قال وهو باطل لعدم تكرر الحد الوسط لأنه لابد في القياس من تكرر الحد الوسط نعم هنا ما تكرر إذ محمول الصغرى غير موضوع الكبرى الحد الوسط هو الذي يكون حسب الشكل نعم في الشكل الأول محمول في الصغرى موضوع في الكبرى هنا صحيح في عندنا عين قال هذه هي عين لكن هذه العين غير تلك العين قال إذ محمول الصغرى محمول الصغرى العين المضيئة بينما موضوع الكبرى العين السيالة غير موضوع الكبرى او استعمال المباين اما من جهه اللفظ فستعمالي او استعمالي ممكن نعطف على استعمال او استعمالي المباين كالمرادف المباين يعني المخالف المخالف في المعنى يستعمله كالمرادف المرادف متفق في المعنى اللفظ مختلف لكن المعنى متفق فيستعمل المباين الذي هو مخالف في المعنى يستعمله كالمرادف طبعا النتيجة تكون خاطئة كقولك هذا سيف وكل سيف صارم وكل سيفين صارم ينتج هذا صارم وهو باطل صارم بمعنى قاطع الصرون نعم القطع فأصبحت كالصريم يعني الزرع المقطوع نعم قال وهو باطل من جهة جعل صارم الذي هو السيف بقيد كونه قاطعا مرادفا للسيف يعني اعتبر ايش كلمة سيف كلمة سيف اسم للآلة قد يكون قاطعا وقد يكون غير قاطع فكلمة سيف غير سيف صارم غير سيف صارم فهو جعل كلمه سيف من حيث هي بمعنى السيف الصارم فكلمة سيف يمكن أن, تكون أن يكون صارما لكن نقول هذا سيف صارم ليس كل سيف صارما قال وهو باطل من جهة جعل صارم الذي هو السيف بقيد كونه قاطعا متى يسمى السيف صارمان؟ نعم حين يكون قاطعا بهذا القيد مرادفا للسيف الذي هو الآلة المعلومة لا بهذا القيد من غير ايش قيد القطع من غير قيد انه قاطع ممكن يكون سيف لكنه كما يقول عندنا العامة ما بيقطع باللبن يقولوا اي سكي ما بتقطع باللبن اللبن ايش يعني يعني هذا مبالغة في انها ليست محددة يعني ما بتقطع ابدا فبيقول ما بيقطع باللبن نعم قال وهو مباين له هو مباين له يعني كلمة سيف بمعنى أنه قاطع مباين نعم لكلمة سيف من حيث هو سيف نعم فهنا استعمل اللفظ المباين كالمرادف ولذلك كانت النتيجة خاطئة قال وأما من جهة المعنى فبأن تلتبس قضية كاذبة بقضية صادقة كقولنا الجالس في السفينة يتحرك هو يتحرك بسبب تحرك السفينة يعني السفينة ماشي فهو عم يتحرك مع السفينة حركته ليست ذاتية نعم قال وأما من جهة معنا فلي أن تلتبس قضية كاذبة بقضية صادقة كقولنا الجالس في السفينة يتحرك وكل متحرك لا يثبت في موضع واحد طالما أنه يتحرك لا يثبت في موضع واحد ينتج الجالس في السفينة لا يثبت في موضع واحد من هو قد يكون من أول سفرتي إلى آخرية في نفس الموضع لا يتحرك منه قال والنتيجة باطلة من جهة جعل الحركة العرضية التي هي محمول القضية الأولى يعني إيش؟ الجالس في السفينة يتحرك فمحمول القضية الأولى الحركة نعم بالنسبة لمن في السفينة حركة عرضية وليس ذاتية نعم كالحركة الذاتية التي هي موضوع الثانية كل متحرك لا يثبت في موضع كل متحرك حركة ذاتية متحرك حركة ذاتية لا يثبت في موضع فهنا جعل الحركة العرضية كالحركة إيش؟ الذاتية فهنا احدى القضيتين كاذبة فالنتيجه تكون غير سليمة او من جهة جعل النتيجة احدى المقدمتين بتغييرها يعني غير في الفاظها لكن المعنى واحد كقولنا هذه نقلة واحد كان في مكان قام لمكان اخر ايش نقول هذه نقلة نعم وكل نقلة